بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر قال ابن عباس والدهر قيل أقسم به لأن فيه عبره للناظر وقيل معناه ورب العصر وكذلك في أمثاله وقال ابن كيسان أراد بالعصر الليل والنهار يقال لهم العصران وقال الحسن من بعد زوال الشمس إلى غروبها وقال قتاده آخر ساعة من ساعات النهار وقال مقاتل أقسم بصلاة العصر وهي الصلاة الوسطى إن الإنسان لفي خسر أي خسران ونقصان قيل أراد به الكافر بدليل أنه استثنى المؤمنين والخسران ذهاب رأس مال الإنسان في هلاك نفسه وعمره بالمعاصي وهما أكبر رأس ماله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم ليسوا في خسران وتواصوا أوصى بعضهم بعضا بالحق بالقرآن قاله الحسن وقتاده وقال مقاتل بالإيمان والتوحيد وتواصوا بالصبر على أداء الفرائض وإقامة أمر الله وروى ابن عون عن ابراهيم قال اراد ان الانسان اذا عمر في الدنيا وهرم لفي نقص وتراجع الا المؤمنين فانه يكتب لهم اجورهم ومحاسن اعمالهم التي كانوا يعملونها في شبابهم وصحتهم